بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القادعة وما أدراك ما القادعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن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 ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترضن الجحيم ثم لترضنها لليقين ثم لن تسالن يومئذ عنهن